بُوَكْ تُوْوْ. أربعةون. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. بروميندا. من فضلك. من فضلك. مجتمع باماتس. هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ قد <سؤال> يأتيني أكا دبرا رستورانس. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ ناروغو زهنتة دولفا. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب.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 مئات متر. اي يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. موجاتيات اي يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Jak se dostanu k stadionu. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف اصل إلى استاد كرة القدم؟ most. اقطع الجسر. اقطع الجسر проедьте тунелем. اعبر النفق. اعبر النفق. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. потом на ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم pak projte rovně nejbližší křižovatku. ala ala tali. Promiňte, jak se dostanu na letiště? fadlik. كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ نيلبشي بودك ديش بويدة مترم الأفضل أن تأخذ المترو الأفضل أن تأخذ المترو يجتن نكونشنو اركب ببساطة حتى آخر محطة اركب ببساطة Hatta áchir mahatta. Prosím, navštivte www.book2.de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.